Bismillahirrahmanirrahim. vierde van de zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde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 جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الهزق لمن يشاء ويقدر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 ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي ويهدي اليه من ينيب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 فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وأمرت وامرت بينكم وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم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 we gaan ervan uit dat we in het veld van vrede en vrede kunnen gaan om vrede en vrede. We we zijn er niet in geslaagd om te spreken. We zijn er niet in geslaagd om te spreken. We zijn er Samen met u allen. En u u ook met u U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 Walkja لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ de فِي الْأَرْضِ de يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ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 en Uti ik wilde in het parlement niet mag uitdrukken. Maar ik wilde ook والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم, وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون en إِذَا أَصَابَهُمُ البغي هُمْ وجزاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ de zon. We beginnen met het verhaal van de zon. We beginnen met het verhaal Inna ma sabilo, alalavina, ja, fil-op de beroeieril herkro. Ola, ikkele, hum, adebun, alim. Wala, ma, sabara, waravara, inna, de alim, azmil, umur. Wama, ikkele, luwe, وترى الظالمين لما رأوا الْعَذَابَ العذاب يقولون, يقولون هل إلى مرد مِنْ سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وأهليهم, وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مقيم وَمَا كَانَ لهم من أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ من دُونِ اللَّهِ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 Lil je me niets te zeggen. Lil je me niets te zeggen. Lil je me niets te إنه عليم قدير وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي فيوحي بإذنه ما يشاء. Inna hu għalijun ħakim, wakedalika għawħajna, il amrina, ma kon t-tadirimel kitabu, walal wala man walal kieënġalna, walal